بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم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 لما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إلا تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور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 المبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا مغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين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 يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أبويكم من الْجَنَّةِ كما أخرج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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأنت تشركوا, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأنت تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 فَتَبَصَرُوهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لن لهم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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت, رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا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 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره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 ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاء لَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وإلى عاد أَخَاهُمْ هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ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 وَأَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 مِنْهُمْ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَاوِيَةَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وإن كان طائفة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 أَلَا يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض, ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم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 رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن ب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 أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ كانوا وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 أَلَمْ يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أَلَّا يَقُولُوا يقولوا على الله الا الحق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 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 فلما أثقلت دعوة الله ربهما دعوة لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء, جعلا له شركاء فيما له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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِينَ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ